ثمّ رددنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ الْيَسُوجُ هَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسِينَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ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 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبصطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 سبيلا وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في شذوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغذون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبين ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكلا وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا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 قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم لا لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وَاسْتَفِزَّ مَنِ استطعت منهم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وشاركهم فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَاعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا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 يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرون كتابهم ولا يظلمون فتينا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وظل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة والضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلة سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى بعثك يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّرَئِبٌ فِيهِ فَبَغَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُل لَّوْ أَنَّكُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُم خَشْيَةَ إِنفَاقٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ قتوراً. ولن قد آتينا موسى تسعيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لَنَقْد عَلِمَ تَمَ اَنْزَلَ هَؤُلاءَ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا